واحد فاستقيموا اليه واستغفروا وويل للمشركين الذين لا ياتون الزكاه وهم بالاخرة هم كافرون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممن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 إِلِين ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ ضَؤُقٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ تَيَا قَوْعًا أَوْ كَبَرًا قَالَتْ ءَاتَيْنَا قَائِرًا